بسم الله الرحمن الرحيم ألف يمين الله لا إله إلا هو الحل القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الزورة والإنجيل من قبله ذر الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا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 كالكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابها فأولا الذين في قلوبهم زير فيستبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلا إلا الله والرنسقون في العلم يقولون آملنا به كلهم أم من عين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا, هديتنا. وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا فأخلهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولدون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهام قد كان لكم آية في فئسين التقاتل فئس تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم يسهي رأي العين والمعين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شعوات من النساء والبنين والقناطير المفنطرة والقناطير المفنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله حسن المآب زين للناس حض الشهوات من النساء والبنين والقناط المقنطرة من الزهب والثمرة والخير المثومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل لو نبئكم بخير ذلكم قل انبئكم بخير ذلك للذين استقاموا يذبحهم جنات عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ورضوان من الله الله والله بصير بالعباد قل له نبعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وأزواجهم وطهار الذين يقولون ربنا اننا آمنا الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار افاضرين وصادقين والمنفقين والمستغفرين بالاسرار والمستغفرين بالأسحار شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكه هو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إلا الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين موتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وبغيان بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما عليك البلاغ فإن بالعباد إن الذين يكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يؤهون بالكسر من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حرطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أمتوا نصيبا الكتاب يدعون إلى الكتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يسرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم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 تخرج الليل في لا يخرج منها في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج من الميت, الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير, بغير حساب لا يستخر منه وعلى ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدعوه يعلمه الله قل إن تخفوا مَا فِي صدوركم أَوْ تبدعوه يعلمه الله ويعلم ما في وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ يَوْمَ تجد كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ حذركم الله نفسه والله رغوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببتم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم غنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله الصفاد ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عدوان ربي إني لذرت لك في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس مكر كأنسى وإني سميتها مريم وإني وذريته من الشيخوان الرجيم فتقبله ربها بقبور حسن وانبتها نباتا حسنا وكفاها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرى بعد ان زهى رزقا قال يا مريم قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة هو طائب يصلي في المحراب ان الله يبشرك بأحياء صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونديا من الصالحين قال رب أن ما يكون لي ظلاما وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس دلاثة أيام إلا ربزا وانكن ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطارك وصفاك على نفاء العالمين يا مريم اطلتين ربك اشجي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم, وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكون مريم وما كنت لديهم لذي يخطرون إلقانة الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه سوء المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المصربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنها يكون لي ولدون لم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق <تصفيق> ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ونجاتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كآية الصير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرف وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تزخرون في بيوتكم إن في ذلك آية لكم ومصدقا لما بين يديه من الزوال وليحل لكم بعض الذي حرّم عليكم وجعلكم بعيث من ربكم فاتقوا الله واصيغون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلم سعي فأمنهم الكفر قال من أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وانتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجائروا الذين استبعوا كفوخ الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم الي برجعكم فأحسن بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وام الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عصا عند الله كمثل آدم خلقه من تراب, خلقه من تراب ثم قال له صن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه قل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له أنه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 فانت ولو فقال شابو بان مسلمون يامن كتابه لتحاول ابراهيم وما وزنته راهو الجيلو اللاني ابدا دعكنون ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها فيما ليس لكم به علما والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والدفطار فَزُغّ مِنْهُمْ كِتَابٌ لَوْ ضَلُّوا لَنَضَلُّوا وَلَوْ وَمَا يَضِلّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَسْكُنُون بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ فَشَنُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمْسُؤُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَنْسَوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ أبثوا من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أرسل النهار وصرور آخرة, آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن سَلَماُهُ دِتُوم أَوْ يُحَاجُّونَ عِندَرًا بِكُمْ كُلُّ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ لِمَن يَشَاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بذنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بذينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشهرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ناخلا صدر في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ان ليهم يوم القيامه منهم لفريقا يلمون انفسهم بكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان ببشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والربوة ثم يقول للناس كونوا عباد من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانين بما كنتم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ تَسْتَضْعِدنَ وَلَا يَمُرُّكُمْ أَن تَنْتهِرُوا لَكُمْ ثَمَنَ النَّبِيِّينَ أَرْبَابَهُمْ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتخلون النبي ولتنصرون قال أقرأتم وأقرأتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فهلان فَقَوْلُ فَاسِقٌ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُمْ أَشْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا إذا قُلْ آمن مَا بُعِثَ يَا مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّكُمْ لَا فَرِقَ بَيْنَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ حقا وجاء ومربينات والله لا يهدر قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين كاموا من بعد ذلك وأخلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولا كهم الضالون إن الذين كفروا وماتوا من أحدهم منه الأرض نهبا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من منصرين لن تنادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علين كل الطعام كان حما لبني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 قل خدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للنبي بكة مباركا وهدى لبعالمين فيه آيات بينات مصرم إبراهيم ومن دخل كان ولله من إلي بإن الله ولي العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله، والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، من آمن تبغونها عوجا. تبغونها عوجا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 ومن يعتصم بالله, بالله فقد هري إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حفظ تقاته ولا تموتوا وتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا وانكنوا نعمه الله عليكم اذ كنتم أعداءا إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرتهم من النار فَأَنْجَلْتُكُمْ مِنْ جَزَاءِ حُبْرٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَلْتُكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَنْتَ ثم أم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجود تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فاذروفوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجه فأما الذين سوستت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب, فزوق العذاب فُرُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ نَذَرُوا جُنُحَهُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ هُم بِغُدُود ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع النور كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذى لن يضركم الا اذى وان يخافوا وان تصيبهم الا لا ينصرون ضربت عليهم باللتين توين تقفون إلا بحبر من الله وحبن من الناس وباءوا بغرض من الله ومربت عليهم النسكرة ذلك بأيهم كانوا يطفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حظ ذلك بما حظا وكانوا يعتدون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 ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجه فأما الذين سوثت وجوه هم أكفرتهم بعد إيمانكم أكفرتهم وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في الزموات وما في الأرض وإلى الله ترجع نور كنتم خير أمة أخرجت منا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون على مِنُونُ نَبِيلًا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۗ تَنظِرُونَهُمْ إِلَّا أَذًى ۗ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ إِلَّا أَذًى بحبل من الله وحبل من الناس وبلاء بغضبهم من الله ومنبت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا ينفرون بآيات الله ويقتلون بها بغير حصر ذلك بما حصل وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلعون آيات الله آلاء الليل وهم يسكدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويغمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات, ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين وما يطلوا من خير فلن يكفرون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 كمثل ريح فيها سر حر اصابت حرث قوم إن ولو انفسهم فاهلكت, فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يهلونكم خبالا ودوا ما علمتم قلبت البغض أفواههم وما تخفي خذورهم أكبر وما تخفي خذورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا فَأَمَّا نَحْنُ فَوَيْلٌ لِّكُلِّ مُفْتَرٍ فَيَأْتِيَ عَلَيْهِمْ أَمَنٌ الْغَيْظِ قُلُوبُهُمْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وملاد الصُّدُورِ إن تمسسكم حزنًا تسام وان تصبكم سيئًا يفرح بها وان تصبكم سيئًا وإن تخلفوا وتسلوا لا يرضون كيدم شيئا إن الله بما يعملون بحكمه وإذ غذرت من أهلك تبور المؤمنين مقاعد للحسان والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم من تفشنا والله وليهما وعلى الله فليت وكى المؤمنون ولقد لصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين بلى ينتصروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا, هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من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 ليس لك من الأمر شيء أو لديك عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو لديك عليهم أو ان عليهم أو من فإنهم ظالمون تكون لديك من الممكن ان تكون لديك من الممكن من يشاء يغفر لمن الله رحيم رحيم يا الله عند تسنى الكافرين وانصع الله ورسول لعلكم ترحمون وشارعوا إلى برفزين ربكم وجن وجنات عرض السماوات والأرض عند تسنى الذين ينفقون والكاذبين والضراء والكاظبين الغير, الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أولموا أنفسهم ذكروا الله والذين او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله, الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم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 وَنَجَّاهُم للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَيَّامَ تَشْكُونَ صَرْحًا تَقَدَّمَ سَنَقُومُ عَامِلُوا حَقَّهُ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَتِلْكَ نداولها بين النار اللَّهُ الَّذِينَ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 فقد رأيتم وهو أنكم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإنما تأو قتلا على أعقادكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذلناه الشاكرين وما كان لنقسم أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنقسم لَن تَنَالُوا الله حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يرد ثواب الدنيا مِن منها فَإِنَّ يرد ثواب الآخرة وَمَا منها لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ الَّذِي أُرْسِلَ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 وحسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقادكم فتنقلبوا خافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم هو خير الناصرين سنلقي بقلوب الذين تفروا الرعب بما أشكوا لم ينزل به سرطانا ومأواه النار وبهسمة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم وعصي بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم فرضكم عنهم ليبتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تحردون ومن ترمون على أحدهم الرسول يدعوكم في فعذابكم فأسابكم منبرا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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله من في صدوركم وليمحص من في قلوبكم والله عليم من هذا الصدور إن الذين تولوا من يوما تقر جم عالي إنما سلّههم الشيطان إنما سلّههم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفر الله عنهم إن الله غفور حليم. يا فَأَنَّهُ وَقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا أعيادنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحني ويميت والله بما تعملون بصير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 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يغفر ما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع لبوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع لبوان الله كمن باء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 يُعَلِّمُ عَلَيْنَا مَا يَأْتِي وَيُذَكِّرُه وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَنطَوْتُمْ مِنْهَا قلتم قَدْ هذا أَمَّا هَذَا قُلْتُمْ أَنَّهُ لَكُنْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْ فَتَكُم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نعفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في حبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم كتابا لستمعناكم هم للكفر يومئذ أخرق منهم للإيمان يقولون يَسْتَبِئُونَ بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْنُونَ الَّذِينَ صَانُوا إِخْوَانَهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ مَا قُتِلُوا قُلْ فَجَرَّمُوا عَن أَنفُسِهِمْ فَحَسْبُهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ العين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 وقالوا حسن الله فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانكنه بنعمتين من الله وفضل من يمسى الشرش واتبعوا ربوان الله والله ذو فضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسارعون في القف إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الأنخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لهم الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحذبن الذين كفروا إنما نبلي لهم خير لأنفسهم إنما نبلي لهم ليزادوا إثما, إنما لهم ليزادوا إثما. ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المهنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسول وَيُؤْتُونَ تؤمنوا وَتَصدَّقوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ولا لِلَّذِينَ للذين بِمَا بما اللَّهُ الله من مِنْ هو هُوَ خَيْرٌ بل بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا به بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بحلو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ من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 ونقول ذوكوا عذاب الحريق ذلك بما قسمت أيديكم وان الله ليس بظلام من العبيب الذين قالوا إن الله عيب إلينا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان إن النار قل قل, قل رسل من قبلي في البينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاروا في البينات جاروا في البينات والسبل والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت كل الموت وإنما توصفون مجارة يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقل فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فمن تحرح عن النار وأنخل الجنة فظنفات وما الحياة الدنيا إلا مساع الغرار لتبلون في أموالكم وأنفذكم ولتنعوا من الذين موتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرتوا أبا كثيرا وإن تخروا وتسقوا فإن ذلك من عزم وَإِذْ اذا اخذ الله ميتا قلبي نموت و كتابا نتقلل نموت و لا تكتبونه فنبذوا و ربهم و شرون به ثمن قليل فبئس لا يشترون لا تحزن الذي لا يفرحون بما اتوا و يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن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 إننا سمعنا مناديا ينادي باليمان ينادي باليمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع النبراء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما على رسلك ولا تخزننا يوم القيامه ولا تخلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من بعضكم من بعض فالذين هاجروا ونخرجوا وقتلوا وقتلوا لو كفروا عن علم سياتهم ولهم خلناهم جنات ولهم خلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عباده حسن السواب لا يغرون كتخلق الذين كفروا في البلاد لا يتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم جهنم لكن الذين تقربوا لهم لهم جنات تجلين من خالدين فيها نهلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشعرون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرد من ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا احفروا وحابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون